ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمبون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا إذا هم فيه مبلصون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وهليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله افتلاف الليل والنهار